شهاده حتى أتاه اليقين فاللهم نجزه عنا خير ما جاء جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأكباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا مرحبا بكم أحبتي في الله عز وجل وبعد وقفة طويلة توقفناها مع آلام أمتنا وجراحاتها وكان لابد من هذه الوقفة تعلما لآلام المسلمين وتبصرة للمسلمين بما ينطر لهم في الليل والنهار وتذكرة للمسلمين بواجبه امتجاه اخوانهم الذين يذبحون ربح الخراط هنا وهناك على مرأة ومسمع من الدنيا وكان لابد من هذه الوقفة تعذبا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخارين في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير ربي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الشسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الشسد بالسهر والحمة وبعد هذه الوقفة الطويلة نسأل الله جل وعلا أن نضمض جراحات الأمة وأن يردها إلى إسلام آربا جميلا وأن يقرع عيننا وإياكم بنشرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير بعد هذه الوقفة الطويلة تعالوا بنا أحبتي في الله ندخل مرة أخرى إلى رحاب صورة الستر والعفاف، إلى رحاب صورة النور فنحن اليوم على موعد مع الترف السابع من دروس هذه الصورة المباركة ولا زال حديثنا بتوفيق الله جل وعلا عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا واقيا لأفراده رجالا ونساء من الوقوع فاحشة والعياذ بالله. وقلنا بأن الإسلام منهج حياة متكامل شامل. لا يقوم أصلاً ولا يقوم أساساً على العقوبة. إنما يقوم على توفير الأسباب الحياة النظيفة. يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الأسباب الطاهرة النظيفة وذهب ليتمرغ في الوحل والصين طائعا مخطارا غير مطار ومن بينها هذه الضمانات الوقائية التي تحدثنا عنها والتي وضعها الإسلام سياجا واقيا لأسرابه من التردي والانحلال والوقوع في الفاحشة أولا تحريم النظر إلى المحرمات ثانيا تحريم التبرج وفرض الحجاب ثالثا تحريم الخلوة في المرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر رابعا الحظ على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا والحظ على الصوم لمن لا يستطيع الزواج وانحظ على عدم المغالاة في المهور ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع هذا الطمان الرابع الذي يعد من وجهة نظري من أخطر الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام حماية وتأمينا للعلاقة بين الرجل والمرأة لأن الميل الفطري أيها الأحدة بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين البشري لأن الله تعالى قد أناط به امتداد الحياة على ظهر الأرض لذا فهو ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي الميل بين الرجل والمرأة ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي من أجل ذلك أيها الأحباب شرع الإسلام الزواج وحث عليه. وجعل الله الثواج من سنن المرسلين وجعلهم حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سنده وقال من رغب عن سنده فليس مني كما سنرى بل وامتن الله علينا بنعمة الثواج وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم نودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عبد الله أيها الحبيب أيها الأخد الكريمة القاضلة هل سمعتم يا عباد الله إلى هذا الأسلوب الرقيق العذب النظيف الذي يمتن علينا به القرآن بصدق حديثه عن السواد كنعم من أعظم النعم التي امتنى الله بها على الرجال والنساء على حد سواء. إنها صمة السكن للنفس والقلب. إنها صمة الراحة للجسد والقلب. إنها صمة الاستقرار للمعاش والحياة. ومن آياته. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها سكن راحة راحة دال، وراحة نفس راحة دان وراحة ضمير استقرار حياة واستقرار معاش وشتان شتان ما بين علاقة بين رجل ومرأة في الحلال وبين علاقة بين رجل ومرأة في الحرام انظروا إلى رجل يعاشر زوجته في عش الزوجية وبينما هو في هذه العبادة وهذه الطاعة إن صحت النية ليأشره الله جل وعلا عما ذلك بينما هو على هذا الحال يطرق ويقرع عليه بابه فمن الذي يحدث ومن الذي يسمه يقوم بمسهى الأمن والأمان والطمانينة ليغتفل أو ليرتبي سيابه ثم يذهب ليرى من يطرق عليه بابه ودين رجل معيرات في معزي علاقة محرمة في الزنا والعياذ بالله في مكان أي كان يطرق عليه الباب أو يسمع صوتا هامسا في الشارع أو يسمع حركة بخارج الدار مستحيل أن يتم, أن يتم هذا اللقاء وأن يستمر هذا الوضع فالطراه قائما مضبرا حائسا وجلا وهذا هو الفرق بين العلاقة في الحلال كما أراد الله وكما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علاقة حرمها الإسلام وشرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون واسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها أقول ولذا فإن العناقة السمشية إن خلت من المودة والمحبة والرحمة أصبحت كالشسد الميل إن لم يدفن فاح عفنه ونفنه اشفظ هذه الكلمات إن العلاقة الزوجية بين الزوج وتوجته إن خلت من الموتة والمحبة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم يدفن فاح عفنه ونفنه ودفنه هو الصلاة ودفنه هو الصلاة الذي الذي عثار عليه المستشرقون شبه طهان عروبة وهي رحمة من أعظم رحمات الله جل وعلا لا بد للحياة الزوجية من أن تبنى على الحب وعلى المرح وعلى الرحمة على الحب الذي جنس واستغنى ووضع في غير موضعه وأصبح يعذر عن الحب في أقبح العلاقات الجنسية الكبيرة التي أصبح يعلمها لأبنائنا وفتياتنا الإعلام العميز للشيوعية والعلمانية وغيرهما إن العلاقة التوجية لابد أن تبنى على المحسة صلى الله عليه وسلم عليها ونعى عن التبثل والرحبانية وجعل هذا الثواج من العصول وتلك الضوابط من سنته ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنت بن مانجم رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رحل إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته أي عن عبادة رسول الله فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصحرات والسلام فقالوا وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصن الليل أبدا وقال آخر وأنا أصوم الظهر وأنا أفضل وقام آخر وأنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا فلما شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وفي رواية الإيمان مسلم فلما بنغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقام ما دان أقوام يقولون كذا وكذا صاحب الاخلاق عليه الصلاة والسلام انتم الذين قلتم كذا وكذا أي انتم الذين قلتم انا اتين اصوم كل ليله ابدا انا اصلي الليل ابدا وانا اصوم الصحرا ابدا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج انتم الذين قلتم كذا وكذا انا والله اني لا لله واتقاكم له عليه الصلاة والسلام أما والله اني لا اخشاكم لله واخافكم له ولكني ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتجوز النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتجوز النساء فمن رغب عن شمنتي فليس مني وهو الذي حث الشباب المسلم على أن يعز بصره وعلى أن يحسن فرشه في هذه النعمة العظيمة لنعمة الثواج وحث غير القادر على الصيام فإنه خير سياج وخير وطايا وأعظم ضمان ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عزيزي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصلم فإنه له وجاء أي وقاية من الوقوع في الفاحشة والمعصية إذا ما راكب الله جل وعلا واتق الله عز وجل وعلم أن الله يعلم شره ونجواه إذا ما خلوت التهر يوما فلا تكن خلوته ولكن قل علي رقيبه وصدق الله جل وعلا إذ يقول لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم بعلمه معهم بقدرته معهم, بقدرته معهم بقدرته الأبصار وهو يزرق الأبصار وهو اللطيف الخبير إذا ما خلوث الزهر يوما فلا تقل خلوث ولكن كل علم رقيب نعلم خارئنة الأعين وما تغفل الصدور فمن يستطع أي فمن من يستطع باءة الزواج ومؤونة الزواج الأمة الذي لا يستطيع الزواج وهذه الكسرة الكاثرة لفتيات الأمة اللائفاتهن ركب الزواج تحمل هذه الجريمة برمتها إلى الآباء والأمهات إلى الآباء الذين وقتوا وقفتت عن نبن وتشدت أمام مغالاتهم في المهور وأمام إسراتهم في النفقات والتكاليف كأنهم يريدون لعش السمسينة أن يتحول في أول أيلانه إلى معرض وعرض فيه أرقى وأحدث ما تنتجه المصانع الإيطالية والأمريكية من أساس ما هذا يا عباد الله اتقوا الله أيها الأباء واتقيم الله أيها الأمهات اتق الله في شباب الأمة الذي فتح عليه باب شر مستطير وباب فتنة خطير كبير إن الشاب في هذه الأيام يقضي سهرة أمره وأحلى علام شبابه في الجمع لتكاليف السواج وإذا ما من الله عليه في شمع قليل ليتقدم به ليحسن نفسه ويعف طرشه يكون قد تجاوز الخامسه والثلاثين من سمناه كل فتاة وما تسعد به الكل أنسى ووالله الذي لا إله أيها لو وصلت المرأة إلى أرقى الزرشان وبلغ أبوها من ما بلغ لن يغني عنها شيئا لن يغني عنها شيئا إن الفتاة لا تريد الغنى وما تريد انشاه عند أبيها لقدر ما تريد سوشا تقيا نقيا يسون عرضها ويحصن فرشها ويسر عورتها ويتق إياها فيها فاتقوا الله أيها الآباء <تصفيق> اتقوا الله أيها الآباء وارحموا شباب الأمة المسكين ارحموا عجزه وارحموا ضعفه وارحموا فكره وان من الله عليك بزمال ورأيت شابا تقينا نقيا فما الذي يحول بينك وبين أن تذهب إليه لتعرض عليه ابنة هل إليه. لا تستحي اذهب إليه وقل له يا ابني هل لك في فتاة تدق الله لك في فتاة تحافظ على فرد الله لك في فتاة تصوم عمتك وتصوم شرفك وأعرض عليه ابنتك لا تستحي أيها الأم الكريم لا تستحي فأنت لست مخلدا إنما الذي سيبقى لسوجة ابنتك هو زوجها إذا جاءكم من تردون خلقه ودينه فزوجوه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام التلمذي ورواه الإمام ابن مادة ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وصححه الإمام السلوطي في الجامع الصغير إذا جاءكم من تردون خلقه ودينه فزوجوه إلا تسعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد يا حسن إن لابنه ترى لمن أزوجها قال تزوج ابنتك لمن يستق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها أيها الآباء أيها الأخيار أيها الأحبات هذه نصيحة من للأبنائكم ومصيحة ابن للأبنائكم إذا شاءك من ترضى عن خلقه ودينه تقدم إليه ابنتك وأعرض عليه ابنتك ولا تستحي أن يقال إن فلاناً قد باع ابنته هذا كلام العادات القبيحة الشاهمة ورحم الله الإمام بن القيم حيث قال هذه القولة التي ينبغي أن تنقش بماهي الزفل قال رحمه الله ما عاد الرسل إلا العادات إيه الله ما عاد الرسل إلا العادات أي ما وقف حجر عسره في طريق الرسل إلا العذاب إن وجدنا أنا على أفة هكذا خرجنا ووجدنا انا يفعلون هذه تنظر ابنة ثلان ابنة ثلان قدم لها من المهر كذا وكذا وقدم لها من الأساس كذا وكذا وأنا لا أكر عنها في الشاب المسكين المتاهة حائرا بين هذه السيارات بين هذه السيارات القبيحه من العادات ووقفت البنت حائرة. تشكي أمرها إلى الله وتشكي حالها إلى الله والله لون حياء فتياتنا وليل حياء أخواتنا ولون حياء بناتنا لصرخنا في وجوهنا في الليل والنهار وقال ارحموا عجفنا وارحموا ضعفنا واستروا عياتنا ماذا تصنع البنت بغنى أبيها ماذا تصنع البنت بغنى أمها هل تريد لابنتك أن تقضي عمرها في بيتك؟ هل تريد لابنتك أن تقضي عمرها في سراشك؟ والله ما لهذا خلقت وما لهذا وجدت بل وجدت إلا لتكون في بنت زوجها وإلا لتكون في عش السوجية لتباهي العلمة ولتباهي الدنيا بنسلها الذي تربيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وللحق إن في إسناد هذا الحديث عيسى بن ميمون قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث وبقية رجال الإسناد ثقات ورأى الحديث من طريق آخر الإيمان بن حبان وقال حديثه حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيصره مؤونة إن أعظم النكاح بركة أيصره مؤونة خف لا تسرح يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا والحديث رواح البخاري ومثلث يسروا يسروا على عباد الله ارحموا شباب الأمة ليرحمكم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا الشباب والفتوات يسروا لهم أمر الثواج وخففوا عليهم عبء الثواج ولا تعشروا ودشروا ولا تنفروا ألا تعلمون أن رسولكم صلى الله عليه وسلم قد ثوش رجلا بما نعه من القرآن إيه والله ثوش رجلا بما نعه من القرآن ولذلك دوب الإمام البخاري بابا في كتاب النكاح في صحيحه بعنوان باب التسويش بالقرآن وبغير صداق انضوه إلى ثقه البخاري ورحم الله من قال فقه البخاري في فراجنه يترجم للباب بهذا العنوان باب التسويش على القرآن وبغير صداق وروى في هذا الباب حديث سهل سهنة بن سعد رضي الله عنه قال جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك جاءت المرأة واهبة نفسها لرسول الله وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد دون غيره من سائر الأمة يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت المرأة قيام طويلة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة انظروا إلى الأدب زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ تسبقها إياه أي تقدمه لها صداقة؟ قال لا ليس معي إلا إثاري سبحان الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطيتها إثارة فلست لها إثارة، أنت من الشيء عن شيء آخر تقدمها لها، تقدمه لها، فذهب الرجل فلم يجد شيئا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: إنس ولو خاتما من حديث. التمس ولو خاتما من حديث، فقال الرجل لم يشج شيئا، لم يشج حتى خاتما من حديث يقدمه صديق لمرأته أو لزوجته أو لعارف المرأة يتزوجها، التمس ولو خاتما من حديث، فلم يشج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن قال نعم معي صورة كذا وكذا لسور يسميها هتدرون ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قد زوجتكها بما معك من القرآن قد زوجتكها بما معك من القرآن نعم هذا هو إسلامنا هذا هو ديننا وهذه هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام قد زوجتكها بما معك من القرآن إنه التسير يا عباد الله إنه التخير إن المرأة ليس مها في هذا الوجود إلا أن تجمس وأن تعيش مع كون يتق الله ويعينها على طاعة الله ويأخذ إلى مرضات الله جل وعلا لا أن تجلس مع أبيها ولا أن تجلس مع أمها إلى ما جاءها سن جواجها وسن إحصانها وسن إعفاقها ولا ينبغي أن ننسى هذا المشهد المهيب هذا المشهد الكريم أسفه إلى الآباء والأمهات إنه مشهد زواج بنت سيد التابعين سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب سيد التابعين عاصر كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترف معظم علماء الحديث بمراسيل أكثر من اعترافهم بمراسيل سعيد بن المسيب كما قال أحمد وغيره سعير من المسيد كانت له فتاة أتدرون من خطبها لابنه خطبها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خطبها لولده الوليد أي نسب وأي شرف أمير المؤمنين يخطب فتاة المننجه إنها جيسة يحرص عليها كل الناس ولكن إن من ملع الإيمان قلبه ومن الثقى جوانحه يريد أن يقدم ابنته لرجل صالح فقيد نقي يراكب الله فيها ويستق الله فيها ولو كان فقيرا ليملك من حطام الدنيا شيئا ورفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك بن مروان واحتال عليه عبد الملك بن مروان في ذلك فلما أبا سعيد بن المسيب جلده مئة صوت أرجع إلى فير أعلام النبلاء للإمام الزهبي في المسلد الرابع تحت عموان تجنيجه ابنته ضربه مئة صوت في يوم بارد وأبا سعيد بن المسيب أن يقدم فلدة كبده وثمرة فؤاده أن يقدمها للواليد بن عبد الملك بن مروان وقدمها لطالب علم في حلقته فقير متواضع إلا أنه وجد فيه التقى ووجد فيه الصلاح والسلاح قدمها لكثير ابن أبي وداعف وحره الله يقول كثير والقصة أوردها الإمام عبد النعيم في الحلية وأوردها الحافظ في البداية والنهاية وأن وضع ابن في وصياة الأعيان وأن الإمام الزهبي في سيار أعلام المبلاء من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن واحد وعلى الرغم للأن كثيرا من علماء الجرح والتعديل قد ضعف أحمد هذا إما أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد احتش به على ضعفه وقد وثقه أي رواحك ابن أبي حاتم وغيره انفرد بها أحمد بن عبد الرحمن بن واحد يقول, يقول كثير ابن أبي وداعف كنت ممن من يجلس في مجلس سعيد بن المسيح ففقدني أياما فسألني أين كنت فقلت لقدت نفسية أهلي أي ماتت زوجته كان متزوجا ما قال لا من أزوجها لرجل قد تزوج قبل ذلك لا لا قال أين كنت؟ قال نطبت وفية أهلي فانشغلت بها أي ماتك زوجتي فانشغلت بها فقال سعيد هل لا أخبرتنا فشهدناها معك؟ ثم قال سعيد بن المشيد هل استحدثت مرأة أخرى؟ ألعيتك وهل تزوجت غيرها؟ فقال له كثير ذو أبي وداعه ورحمك الله يا أبا محمد ومن يسوجني ولا أملك من الدنيا إلا درهما أو درهمي وفي رواية إلا درهمي فقال له السعيد أنا أسوجك إن فعلت وقمد الله عز وجنه وأثنى عليه وصلى على رسول الله وزوج ابنته على ذرهبي يقول كثير فانطلقت وأنا لا أعلم ماذا أصنع من الفرح ودخلت إلى بيتي فصليت المغرب وعدت إلى دائي وكنت صائما فقدمت العشاء وكان خبسا وزيتا وبينما أنا جالس أتكر في من أستدين منه وإذا بباب يقرأ فقلت من قال سعيد يقول ففكرت في كل واحد اسمه سعيد إلا سعيد ابن المسيب فإنه منذ أربعين سنة لم يرى إلا بين مسجده وبيته ففتحت الباب فإذا به سعيد ابن المسيب فقلت يا أبا محمد ظننت أنه قد فكر في شيء آخر وغير رأيك فقلت يا أبا محمد هل أرسلت إلي فآتيك فقال سعيد بن مستيب لا أنت أحق أن تؤتى أنت أحق أن تؤتى ثم قال سعيد يا كثير لقد فكرت في أنك رجلا عذب أين زوجك؟ وقد سوشتك فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وإذا بابنه واقفة في طوله من خلفه فأخذها بيبه ودفعها إلى ذلك كثير ابن أبي وداعه وأغنف الباب وانصره يقول كثير فسقطت المرأة من الحياة قلنا على حياة فسقطت المرأة من حيائها يقول فخشيت أن ترى الخبز والزين فجعلته وراها الشعنة وراها الضوء حتى لا تسمى لأول مرة بعيشته وصعدت إلى صفح منزلي فناجيت على شيراني فشاءت سمشة من من, من, من نساء الشيراني تدخلت إليها لتنسها ونما علمت أمي بذلك شاءتني وقالت وجهك من وجهي حرام يا كثير إلا أن تمسها قبل ثلاثة أيام يقول كثير ابن أبي وداعه فتركتها ثلاثة أيام حتى جهسوها فدخلت عليها فإذا بها من أجمل النساء ومن أعلمهم ومن أحفظهم بكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وأعرفهم بحق زوج فغبت معها لم أخرج إلى مجلس سعيد بن المشيط شهرا كاملا وبعد شهر خرجت إلى سعيد ولم ننفض المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان قال بخير حال بحال يسر الصديق ويسوع العدو، فقال لي تعين خذ عشرين ألف درهم لتستعين به على حالك. أعطاه عشرين ألف درهم وعاد لله عليكم بأي شيء معلق وبماذا نقول رحم الله من قال رغيف خبز واحد تأكنه في زاوية وكوب ماء بارد تشربه من صافية. وغرفة نظيفة نفسك فيها هامية وزوجة نضيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوصة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافي ما هذا؟ إنه الإسلام يا عباد الله هذا هو ديننا نفره ولا تعسره وبشره ولا تنفره اللهم إني قد بلّه اللهم تشهد يا رب العالمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاشنغفروه من كل جنب. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وأخيراً أيتها الأخت الفاضلة الكريمة أشف إليك هذه القدوة أشف إليك هذه القدوة بعدما حدثنا الآبات وتحدثنا مع أمهاتنا الفضلات الكريمات أشف إليك هذه القدوة يا بنت الإسلام يا أصم العز ويا أصم الشرف يا من أغض أعداء الإسلام بحجابك وتمسكك بدينك والتزامك، يا درّتنا المصونة ويا لؤلؤتنا المكنونة أشف إليك هذه القدوة لتتحدثين بها بين يدي أبيك وعمام أمك إذا ما تقدم إليك السوج الصالح تكلمي وتحدثي بخلقك العزم وبلسانك الحم ونا تفتحي أن تعرض قضيتك بين أبي أبيك وبين أبي ألمك هذه الخجوة نشفها إلينا التاريخ إنها جنس شرح للقاضي ومن شرح إنه شرحيل أو شرحبيل بن حسنة الذي والله أمر بن خطاب قضاء الكوطة فمكت فيه ستين سنة وضرب بعجيه المثل له ترجمة طويلة في سئر أعلام النبلاء الإمام الذهبي في المجلد الرابع يمر عليه الشعبي يوما والشعبي هو عالم وإمام التابعين وأعلم التابعين كما قال سيد عن مكهون أعلم التابعين الشعبي وله ترجمة طويلة أيضا في المجلد الرابع. يقول انتهى شريح بالشعبي، فقال الشعبي لشريح كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك؟ أي كيف حال زوجك؟ فقال شريح والله يا شعبي منذ عشرين سنة لم أرى من زوجي ما يغضبني قط. قال الشعبي سبحان الله وكيف ذلك؟ قال شريح يا شعبي منذ أول ليلة تخلت فيها على زوجتي رأيت لها جمالا ناهرة وحسنا باهرة فقلت أصلي ركعتين شكرا لله يعترف لله بالفضل ما قال أقوم بأبحث عن كأس خمر أو عن شريط خبر نجف ألعن شعو عن فلم أقضي الليلة معه فلم داعر لا. بل قال أقوم أصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. يقول شريح فلما صليت وسلمت رأيك زوجتي تصلي بصلات وتسلم بسلام. دخلت معه في الصلاة. بالله جل وعلا فلما انتهينا وانفض الأهل والأحباد مددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمي اسمعوا ماذا تقول هذه وما وماذا تقول هذه الزمجة في ليلة بنائها على رسلك يا أبا أمي ثم قالت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد أبا أميه إني مرأة غريبة عنك إني مرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبل لي ما تحب فآتيه وما تكرهه فاتركه أبا أميه لقد كان لك من نساء قومك من هي كفر لك ولقد كان لي من رجال قولي لم هو كفء لي أما وقد قضى الله أمر كان مفعولا ومنكت فاسمع ما أمرك الله به فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الله أكبر يقول شريح فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك يا شعبي فجلست وقلت أحمد الله وأستعينه وأستغذره وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن حظه وإن تدعيه يكن فجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة أهليه قال ما أحب أن يملني أصغاري قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيات فاشتريها يقول شريح فبت معها بأن عن ليلة ومقست معها عشرين سنة والله لم أعتب عليها في حياتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أنني كنت لها ظالما قلت يا لها من عيشة هادية يا لها من عيشة هانية مراضية وهكذا تكون المرأة صالحة. التي تراقب الله جل وعنا في زوجها وتتق الله تبارك وتعالى في دعالها هذا هو الثواج نداء للآباء ونداء للأمهات ونداء للفتيات ونداء للشباب اسأل الله جل وعنا أن يحصن فروشنا أن يحصن خروج شباب أمتنا وستواتنا وبناتنا إنه ولي ذلك مولاه اللهم نحصن فروشنا اللهم اللهم عنا الغلاء والوداء اللهم ارفع عنا الغلاء والوداء اللهم يسر لشباب الأمة زواجا يعف به نفسه ويسر لفتيات الأمة زواجا يعفف به أنفسهم أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح شبابنا واصلح نساءنا واصلح فتياتنا وربنا دنا انت ولي ذلك المولى اللهم اغلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن عصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اعز الإسلام وانسع المسلمين وأعلم فضلك كلمة الحق والدين وأذن الشرك والمشركين وأرنا في أعداء الدين يوما كيوم عاد وتموت أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين اللهم اغلق ولاة الأمر لما تحبه وترضاه اللهم يعنهم للعمل بكتابك ونقتلاه بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبة في الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطر أو سهو أو نسيان فذلك مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله عنه